فهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نقر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 فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على فات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر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 سَلَاء عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌّ فَنَزَّعَ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُقْعَدٌ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ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 كَفَّبُوا بِآياتِنَا كُلّها فَأَخَذْنَا هُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقَتَّدِرٍ فَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ سيهزم الجمع ويولون الدبر بني الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا اشياعكم فهل من مدكر